ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم